الحمد لله الذي كتب العزة والغلبة والظهور لجند الحق إلى يوم الدين أحمده سبحانه يؤيد المؤمنين الصادقين الصابرين بنصره المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرفع من شاء بنصره ويضع من شاء بقهره وهو القوي المتين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاء في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأنيموا إليه فقد فاز من اتقاه وأخذ من دنياه لأخراه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها علل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أيها المسلمون إن المعركة التي قضى الله ألا تخبو نارها ولا تخمد جذوتها ولا يسكن لهيبها بل تظل مستعرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها هي معركة الحق مع الباطل والهدى مع الضلال والكفر مع الإيمان وإن هذه المعركة هي انتفاضه الخير في وجه الشر بكل صوره والوانه ومهما مهما اختلفت راياته وكثر جنده وعظم كيده وعم خطر ولذا فهي ليست وليده اليوم بل هي فصول متعاقبه موغله موغله في القد في القدم ترويها ايات الذكر الحكيم ويتلوها الرب الكريم علينا من ويتلو الرب الكريم علينا من انبائها من انبائها تبصره وذكرى للذاكرين وهدى وموعظه للمتقين فهذه انتفاضه الخليل ابراهيم عليه السلام لتقويض عباده لتقويض عباده الاصنام التي عكف عليها قومه واستنقاذهم من وهدة هذا الضلال المبين حتى يكون الدين كله لله وحتى لا يُعبد في الأرض سواه ثم ما كان من مقابلة الباطل هذا الحق بأعنف ما في جُعبته من سهام الكيد والأذى حتى انتهى به إلى إلقائه حياً في النار حلاكن هذه الحملة باءت بالفشل فيما قصدت إليه وأبان سبحانه ذلك في قرآن يُتلى ليُذكِّر به على الدوام أن الغلبة للحق وأن الهزيمة للباطل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 وهذه معركة الحق الذي رفع لواءه الذي رفع لواءه موسى عليه السلام مع الباطل الذي رفع لواءه فرعون وتماد به الشر والنكر حتى قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري وحتى قال لهم أنا ربكم الأعلى وقال متوعدًا الحق وأهله بالنكالي وأليم العذاب سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ولكن إرادة الله للحق أن ينتصر وللباطل أن يندحر أعقبت وأورثت هلاك فرعون وجنوده ونجات موسى ومن معه كما قال سبحانه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 أما المستبعفون من قوم موسى فكان امتنان الله عليهم عظيما بالإمامة والتمكين في الأرض والنصر على الظالمين المستكبرين المتجبرين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وتلك معركه الحق مع الباطل التي استعرضت التي استعرضت نيرانها بين خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم وبين ابي جهل والملئ من قومه صناديد قريش واشياعهم الاخسرين اعمالا الذين حسبوا بالثياث عقولهم وغلبة الشقاء عليهم انهم قادرون على اطفاء نور الله بافواههم وايقاف مجد الحق الذي دههم في عقد دورم فلم تكن العاقبه الا ما الله به الا ما قضى الله به من ظهور دينه وغلبة جنده وهزيمة عدوه وقطع دابره تجلت سورته في نهاية الأمر بوقوف رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحرم المبارك وأمام هذا البيت المشرف يطيح الأصنام من فوقه تالياً قول ربه سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وانما معركة المسلمين اليوم في فلسطين العزه وفي ثوره ال... وفي سوريا الكرامه وفي اليمن الحكمه والايمان له هي من حلقات هذه المعركة اذ هي صوره حيه نابضه من صور المواجهه بين الحق المدافع عن بين الحق المدافع عن دينه ومقدساته الذاب عن حريته وعزته وكرامته وبين الباطل الغاصب الظالم المعتدي المنتهك للحرمات المدنس للمقدسات الذي ضجت من ظلمه وعدوانه الأرض والسماوات غير أن هذه المعركة يا عباد الله وإن يكن طويل أمدها كثيرة جراحاتها عظيمه تضحياتها لكنها كما كانت بالأمس نصرا للحق ودحرا للباطل ورفعه للمؤمنين وذلا وصغارا وهزيمه للمعتدين الظالمين للمعتدين الظالمين فسوف تكون اليوم ايضا ان شاء الله عزا وغصرا وغلبة للإسلام واهله ورفعا للنواء الحق وكبتا وغيضا وكمدا للمجرمين الحاقدين الطاغين مننه من الله وفضلا يؤمنه من الله وفضلا يؤتيه من يشاء من عباده وتقديرا من العزيز الحكيم سبحانه وهدى وموعظه وذكره للذاكرين وانما من الله به على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله وعلى إخوتها في التحالف العربي الإسلامي لإنقاذ اليمن بتكلُّل عاصفة الحزم بتحقُّق أهدافها وبالنصر المؤزَّر والفوز المبين وتتويجها وبتتويجها بإعادة الأمل الذي امتدت واتسعت فسحته ببعث الروح في جنباته وضخ الدماء في غروقه ال... وبهذا البذل وبهذا البذل السخي والدعم القوي والإغاثة المباركة التي سنت, سنت سنتها وقادت حملتها قيادة هذه البلاد الشريفة ديار الحرمين الشريفين زادها الله عزاً وشرفاً وجز الله قائدها وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أفضل الجزاء وأحسنه وكتب له ولإخوانه قادة دول التحالف العربي الإسلامي من الأجر أجزله ومن حسن الثواب أتمه وأعظمه وأفاض عليه وعليهم من القبول أبلغه وأكمله وأيده وأيدهم بتتابع نصره وجميل صنعه وبلغه وإياهم اسباب رضوانه وزادهم من وافر نعمه وكريم آلاءه ونصرهم به ونصر به وبهم دينه ونصر به وبهم دينه واعلى كلمته واعز جنده انه جواد كريم بر رؤوف رحيم نفع الله اياكم بهدي كتابه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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن ترعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن في العبر التي لا تحصى الماثلة في, في انتصار الحق على الباطل في كل معركة ما يجب أن يشد عزائم المؤمنين للثبات على ما هم عليه, على ما هم عليه من الحق وللحذر من الترد في كل ما يضاده أو يصرفه عن وجهه أو يحوله عن طريقه حتى يحقق الله سبحانه وعده بالنصر كما حققه لسلف هذه الأمة إذ هو وعد حق لا يتخلف ولا يتبدل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد دلت عظاة التاريخ وعبر الأيام أنه كلما اشتدت وطأة البغي وتعاظم خطره وتفاقم أمره واستفحل شره كان ذلك إيذاناً بانحسار مده وخمود جذوته وتقهقر جنده وإن من تمام اليقين بالله وصحة التوكل عليه وصدق اللجوء, إليه وصدق اللجوء إليه مع كمال الصبر واحتساب الأجر ومعونة الإخوة في كل ديار الإسلام بكل ألوان المعونة والنصرة والمؤازرة ما يبعث على قوه الرجاء في صد العدوان وهزيمه البغي والفرح بنصر الله الذي ينصر به من يشاء وهو العزيز الرحيم فلعاقبته يا عباد الله دائما للمتقين والنصر والتمكين والغلبة للصابرين الصامدين الذين يستيقنون أن النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر الا وانما تحاوله وتسعى فيه جماعه الانقلابيين المعتدين الغاصبين في اليمن من محاولات المساس بامن الحدود الجنوبية من محاولات المساس بامن الحدود الجنوبيه لهذه البلاد المباركه لهي من أوضح الأدلة على ما وصلت إليه هذه الجماعة من يأسٍ وأحباط أسلمها إليه ما منيت به من هزائم متكررة وما نزل بساحتها من آثارٍ منكية وفشلٍ ذريعٍ في الوصول إلى مبتغاها ولذا فإن كل ما تفعله وكل ما تجترحه ما هو إلا ضربٌ من ضروب العبث الذي لن يجدي نفعا ولن يحقق لها املا ولن يرفع لها راسا ولن يقيم لها اسا ولا يحيق المكر السيئ الا باهله ولا يزيد المعتدين ولا يزيد المعتدين عدوانهم الا هزيمه وبؤس ومن شهر سيف البغي قتل به نكالا وباس مصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز اسمه فلما انجاهم اذاهم يبغون في الارض بغير حق فلما انجاهم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم يا ايها الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون عياذاً بالله من البغي وأهله ومن سوء قلبه ومن قبح عاقبته وإن بلاد الحرمين الشريفين بحمد الله لهي دائما مألز الإيمان ومحكد الأمان وستظل بإذن الله على رغم أن في الحاق الحاسدين ستظل مرفوعة اللواء في وجه الأعداء لا يضعضع بنيان عزتها بغي باغ ولا يزعزع عماد عزمها وحزمها طغيان طاغ فاتقوا الله عباد الله واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين والالف بين قلوب المسلمين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 ووفِّقه لما تحبُّ وترضَى يا سميع الدُّعاء اللهم وفِّقه ووليَّ عهده ووليَّ وليَّ عهده وإخوانه إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاحُ العباد والبلاد يا من إليه المرجعُ يوم المعاد اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين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 ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا جعلك نجعلك في نحور اعدائك واعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكتب النصر والتاييد والشجاعه والرعايه والرعايه والعنايه لجنود, لجنود هذه البلاد واخوانهم جنود التحالف العربي الاسلامي اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصر بهم دينك وانصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك